صراط الذين أنعمت عليهم غير المرضوب عليهم ولا الضالب ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عامًا فلبث فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله إفكا. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فبتقوا فبتقوا عند الله الرزق واعبدوه وشكروا له إليه ترجعون وإِن كذبوا فقد كذبوا منهم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاء المبين أَوَلَمْ يَرَوْا كَيْفَ يُبَدِّئُ اللَّهُ الخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ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 أولئك يئسوا من رحمته وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاب الله فأن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 وجعلنا في دريتهم النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين